كل شيء في الحياة اللي لا يتألم الحي والجماد عيون تجري الدم الجن والإنس واملك والعظم عرش الله ينوحي بعاشريم حر اسمع اسمع بس وتأمل باركة كل شي في الحياة الليلة يتألم الحي والجماد عيون تجري Ehi الجin, ehi الإنس واملك, ehi العظem Arshallah, yinohi yb a خاطرها من أولها لآخرها تسير الدنيا خاطرها من أولها لآخرها جريح قاسي محاد ناسي حرام إلا للنّ نسيا حرام اللي لنسيا محيت ما يريد خلي يبقى قلبه سعور الواحد والغربه سكيل ذره لباو حسره مصيبة تهز الاكوان مصيبة تهزي الأكل إذا الليلة ضوة عذر أضين حتى الهوى تغير فلا نجمه ولا نسمه وحيس لون القمر أحمر في كل لحظة أتاي كبار ولا صخرة التي تأثر من العاشر إلى الحاضر من العاشر إلى الحاضر تعيش الثار تشوف التهار تعيش الثار بس المايدة تسألني عن حاله ما أدري شعوره وشينه في باله تدفى يا يا من الحزن اللي يذكر في عار بس لماذا تسأل عاية الحالة ما أدري بشعوره وشينه فين واقلة تدفع في اللي دموع هماله يبجي من الحزين لو يذكره يفعاله كركس يبقى النبي بروحه عطيشه ويشرب جروحه ولا تعنه ولا ادنه ويشوف إحسني بياحة إذا ما يذكر ذكره بصدود وقس وتشعذره عجب يكسه عقوب ينسى وإذا يدرب كم باش قاله تركت صم لبي بروحه، عطيش ويش بيجروحه، ولا أتمن ولا أدن، وشوف أحسن بيا حال، إذا ما يذكر الذكرى. ودوده وقاس وات شعيره عاد بيكسب وعقوب ينسى واذا يدرب دام ايش قال واذا يدرب دام ايش قال انا ادري الماء اذا تعذب يقول قاسي يا بول اكبر انا ادري الماء اذا يتعبك يقول قاسي يا بول اكبر اجي ويا ما يحكي انا حساس اذا تقدر يقول أنه نهار أجري وشوف العين ما يجري يقول أنه نهار أجري وشوف